الذين قالوا ان الله اهدا الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان حتى ياتينا بقربان تاكلونه قل قد جاءكم بشر من قبل الذين وبالذي قلتم فلما قتلتموهم انتم إن صادقون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 فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم وَلَا تَسْمَعُ عِنْدَهُمْ لِسَانَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلَا لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَلَا إِنَّهُمْ كَفَرُوا وَإِنْ تَصْدُرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ من عزم